الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه لكم هذه الحمد لكم لله هذه ا ل ع ل ي ا ل أ ع ل ى ا ل ذ يقدم خ ل فسوى والذي ق ر أخرج فهدى والذي ا ل ر ع ع ى ف ج لكم ه غثاء أحوى س ن ق ر فلا تنسى إلا تنسى ا شاء ا ل ل ه إ ن ه يعلم ا ل ج ه ر و م ا يخفى ونيسرك لليسرى فذكر نفعت إن ا ل ذ سيذكر ك ر يخشى من ويتجنبها ا ل أ ش ق ى وسلم أ ص ل على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن به مهتدى أ ي ه ا المستمعون من دواعي السرور و ا ل غ ب ط ة أ ن أ ل ت ق ي ك م عبر م س ا ح ة إ ش ا ر ا ت و س أ ت ح د ث في هذه ا ل ح ل ق ة كما تحدثت في ح ل ق ة س ا ب ق ة عن هذا الموضوع سأتحدث عن أعظم شريحة عن في مجتمعنا عن عن أ م ل ا ل أ م ة عن مستقبلها الزاهر عن رصيدها الحقيقي عن ثروتها ا ل ق ي م ة س أ ت ح د ث عن الشباب وعنوان حلقتنا يا شباب نعم هذا هو عنوان ا ل ح ل ق ة يا شباب أ و د أ و ل ا عبر إ ش ا ر ا ت أ ن أ ر س ل إ ل ى الشباب نصائح وعبر يا شباب أ ر ي د أ ن أ ن ص ح كل شاب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 عليك أ ن تنظر إ ل ى نفسك د و ن تكبر ع ل ي ك أن تنظر إ ل ى نفسك وإلى حقيقتها أ ن ت أ ع ل م بنفسك من غيرك من الناس والله أ ع ل م بك من نفسك التي بين جنبيك الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إن بداية التصحيح وإن حقيقة التغيير تبدأ من الأنفس ولكن البدء من الأنفس أيها الأحبة من بداية تبدأ البدء الأحبة الشباب التصحيح التغيير أيها حقيقة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 أ ن تكون واضح ا ل ر ؤ ي ة ومحدد ا ل أ ه د ا ف إ ن أ س و أ ما يمر به شبابنا أ ن ه م يعيشون ولا يعرفون لماذا يعيشون ويحيون ولا يعرفون رسالتهم في الحياه ة حياة يحيون والشرب و النعم الأكل ا ل ل و وإنها يخوض ويلعب الأنعام فذرهم حياة ويلههم ا ل أ م ل وسوف يعلمون إ ن ح ي ا ة لا تليق بشاب يحمل ر س ا ل ة لا تليق بشاب هو امتداد لجيل الصالحين من أ م ث ا ل خالد ومن أ م ث ا ل أ ب ي ع ب ي د ة ومن أ م ث ا ل طارق بن زياد ومن أ م ث ا ل عبد الرحمن بن الداخل ومن جيل ابن ت ي م ي ة ومن جيل صلاح الدين ومن جيل ا ل إ م ا م أ ح م د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 ولا طعم ولا ر ا ئ ح ة له لماذا لا تكون مسلما مميزا اخي الشاب اذا هذه ن ق ط ة في غ ا ي ة ا ل ا ه م ي ة ثم ا ل ن ق ط ة ا ل ر ا ب ع ة يا شباب عليك ان تنتقي ا ل خ ل ة ا ل ط ي ب ة وان تعيش في اجواء ا ي م ا ن ي ة المغريات ك ث ي ر ة والفتن م ح ي ط ة ا س ت ع م بالله ولا تعجز صاحب الاخيار وتردد على المساجد وكن مع الطيبين ا م ل أ فراغك بالخير و إ ل ا س ي م ل أ بالشر تجنب الخلوات وتجنب الاسترسال مع الشيطان وحبائله و أ ف ك ا ر ه وشهواته وغيه خامسا يا شباب اعظم انيس وأجل جليس واجل كتاب ربك جل وعلا فليكن لك ملازما وليكن منك قريبا ولتكن اليه حبيبا كتاب ربك جل جلاله عاصم لصاحبه اجعل الكتاب قريبا منك ملازما لك سادسا بكل ص ر ا ح ة اذا استطعت الزواج فتزوج وعلى الاباء والامهات الا يحول بين الشباب وبين الزواج في عصر الفتن والمغريات إ ن الشباب يحترق كل يوم إ ن ه يموت في ا ل ل ح ظ ة مرات أ ل ق ا ه في اليم مكتوفا وقال له إ ي ا ك إ ي ا ك أ ن تبتل بالماء علينا أ ن نقوي و أ ن نشد من أ ز ر هؤلاء الشباب يا شباب اقبلوا مني هذه إ ش ا ر ا ت على أمل أن ألقاكم في إ ش ا ر ا قادمات وأنا لا ت أهمل ش ر ي ح ة الشباب و ر ا ء أ ن ه ا نصف الحاضر وكل المستقبل أترككم أيها أستوجعكم ورعايته تضيع وبركاته ورحمة ذلكم عليكم والسلام في حفظ الله ورعايته أيها الشباب وإلى ذلكم الحين الله الذي لا تضيع ودايعه والسلام عليكم ورحمة الله الشباب الله لا الله وإلى